الله شديد العقاب حزمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنصة والموقودة والمترديت والنصيحة والموقودة والمتردية والنصيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما ذبح لنفسكم بو ان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق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 Śmierć się w tym يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمت فكلوا مما أمسكنا عليكم واذقوثنا الله عليك إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أُوتُوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم Panie مِنَ Panie Komisarzu, مِنَ الَّذِينَ Panie Komisarzu, مِنْ قَبْلِكُمْ Panie صنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أتاعتهم هن أجور هن غير If I are not I will woń romu pier inę, ale لقد حفظ عمله وهو في من Luzucu mołaej więccu, ile Dziękuje Yeah. Uh. urun ma san What the Yeah. ولا يجرمنكم كنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوه واقرضه التقوى W taku. Inna Władze Allah الذين آمنوا وعملوا Władze Allah'a zimna władze Władze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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ هم قوم ان يبتكروا إليكم أيديهم فكف فأيديهم عنكم واتقوا وعلى الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا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 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم ولي وان ترسموهم واقروا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 وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَعْرُجُ مِنَ السَّحَابِ ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فَبِمَا نَقَضِينَ مِنْ تَقْهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ خَاسِئَةً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 ومن الذين قالوا إما نصارا أخذنا مئفاقهم فنسوء عظم مما تفكرون فنكون حظا مما ذكروا به فأظهرينا بينهم سوف ينبئهم الله بما كانوا يطمعون لا كتاب قديم أرسم رسول ما يبين لا سبب كفير قد جاءكم من الله نور Ya hidihi Allahu wa ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وعيا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 قلت من يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح بن مريم وأمه ومن في جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَنَّ والله على كل شيء قدير وقال اليهود وان Szanowny na prezydencie, szanowny panie احببكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق ير للمن اشاء ويعذب من يشاء <تصفيق> و لله وإليه المطير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 وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نقمة الله عليكم إذ جعل فيكم واجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤس أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المفدسة الذي كسب الله لكم ولا ترسدوا ولا أدباركم فتنبوا قَالِبُ مُقَاتِلِينَ <تصفيق> <تصفيق> ما ولم يتقبَل من الآخر. قال لا أقص لَنَك. قال إن namaya taqballahu min al Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Achało to ya Zabiusz وإسمك فتكون من أطحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 مَمَّقَصَ لَنَّا سَجَمِيعَ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَّا سَجَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ tym, co mówiłem wcześniej o tym, ذَلِكَ كَفِيلُ الْأَمْرِ لَمُصْطَفِقُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ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 ايديهم او تقطع ايديهم وارجلهم من كلان سين او يوفو فمن ارض ذلك لهم كبير في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النظيم Illal ladina safu min qawlihi al tanqidru wa minna ta'lamu Yeah. لهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما ولهم عذاب مكين Słyszeliśmy o tym, والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأطلح فإن Inna oui. Allah Yatub Wala <coughs> أَلَمْ تَأْلَمْ أَنَّهُ أَلَهُ الْقُطْرَ مَا وَاسِفَ الْأَرْضُ When <Netz mainly habals> <f dragging> you <sympathicking> Ja, Przewodniczący! وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب العظيم سماعون للكذب أككالون للسؤال فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فأحكم بينهم إن الله يحب المقسقين وكيف يحكمونك وعندهم ثورات فيها حكم الله ثم Wam, referred وَمَا بها إِلَّا الذين قَدْ خَلَتْ هادوا قَبْلِهِ I'm <laughs> لَوْنَ نَزَاوَ جَوُن وَلَا ومن لم يحصن بما أنزل الله وَكَانَ تَذَكَّرْنَاهُ مُثِيرًا أَمْ نَسَتْ والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصار فمن تقذت قبيته هو كفارة له ومن لم يحقم بنا Po mu Dzień ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة تبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبع Szczęśliwy jest notes, w <Lici> Pomknąć بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم أَن يفتنوك عن تعظ wa law كثيرا من الناس فَأَتَى حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ ومن وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ Yeah. لعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبل Allah In Quntum vous I'm mm -hmm. 然后 تبئت ما كانوا يعملون فبئت ما كانوا يصنعون وقال اليهود يد كلت أيديهم والعنوب ما قالوا بل يذاب مبشور ثاني كيف ولا يزيد عن كثير.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 Cyj 먼저 يا ايها الذين امنوا لا nie ma więcej niż to, co się dzieje w من شيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه فمن اعتذى فأعتذى ذلك فله عذاب أليم يا أي Sama nie jestem w sawam midan tayza umm الكعبة يحكم به ذوى عدل منكم هديا ذالظ الكعفة أو كف فارس صعام مساكين أو عدل ذلك قياما ليذوق قبل عفو الله عما سلم ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام <تصفيق> أحل لكم قيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم قيد البرمى دمتم واتقوا الله الذي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أَنَّ الله أحبو <عشف> <تصفيق> <تصفيق> ما <مسؤال> bow فهذا سبيكم إذا حضر أحدكم الموتوين الوطية إسلام ذوا عدل لا نزوا منكم أو آخران من غيركم إذا إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من ضغط الصلاة فيقتمان بالله إن ارتبتمنا لشتري به ثمنا ولو كان ذا قرر فيقتمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قوصا ولا نكتمش من الاتنين <سؤال> فان اسر على انه ضاع اثما فاخران من عَلَيْهِمُ يَا بالله لشهادتنا مَعْنِي من شهادتهما تَحَسَّسْ مِنْ When you Amen. Oh. يوم يجمع الله وإن تغلق من الصين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الْأَمَه وَالْأَذْرَقِ ابْنِ وَإِذ تُرْدُونَ الْمَوْتَى فِي سُبْحَانَ الَّذِي عنك إذ جئتهم في Mam do أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي وكنت عليهم شهيدا ما زمت فيهم فلما وأنت على كل شريء شريء إن تعذبهم فإن لهم عباد تغفر لهم فإنك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع صادحين خرصهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنكم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم